هي <تصفيق> الى Ashiru bimaghfiratku wa ajrin kareem. Inna nahnun nahi al mauta wa naktubu maqaddamu wa atharum. Wa kull shayin Belawm matan atau saban kani Kanu maaf Tak ulmubin. Kau, Inna taqiyarnabikum, la inlamtaatulana rujuman kum, la inlamtaatulana rujuman kum, wana yamasan Adab yang agam. Katakanlah, "Takdirkanlah sesuatu yang baik bagi mereka yang المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسدين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تون عني شفاعتهم شفاعتهم شيئا ولا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إذن أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعال فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما الشمس تجري لمستقر لنا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد درنا ومنازل حتى عادك العرجون القديم للشمس يبغي لنا dan bintang dan bintang di langit, dan bintang di langit, dan bintang di langit, dan bintang وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منهم قيل لهم متقو ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تحتم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصيتا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 تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرض Dan untuk mereka yang beriman, mereka akan mendapat keberkatan. Dan kepada mereka yang beriman, mereka akan mendapat مَا أَنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون Mengalah afuahim, dan mengklim naa'idinim, dan mengklim naa'idinim, dan mengklim naa'idinim, dan mengklim naa'idinim, dan mengklim سَنَّا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُنْصَرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن من قالوا على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنا خلقنا لهم وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ يطيعون نصرهم وهم لهم جند محضون فلا يهذ ققولهم اننا نعلم ما يسير من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين لخلق عليم <متصفيق> الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا والسماوات والعرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا en свои Ki therapeutic fue man вами yaki melekutu iously o ilai itu ya old wal